قوم الذين تدعون من دون الله ارني ماذا خلقوا من الارض ارني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من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 وإنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أينانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا اسْتِكبَارًا فِيأَرْرضِ وَمَكْرَ السَّء وَلَا يَفيقُ الْ المَكْرُ السَّيءُ إِلَّا بِأَهْلِه فَهَل يَغُرونَ إِللاا سَُّةَ الْ الأووَلين فَلَا تَجدَ لِلسَُّةِ اللهِ تَبَدِلَ وَلَا تَجدَ لِسَُّةِ اللهِ تحويلا